في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة نحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على نوعد مع الدرس السابع من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وذلك ضمن سلسلة دروس العقيدة أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وما زلت بحول الله وطوله أفند الشبهات في باب القدر ونحن الليلة على موعد مع شبهة خطيرة قديمة حديثة ألا وهي شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك العمل فهؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب يحتجون بالقدر قبل العمل وبعد العمل يحتجون بالقدر قبل العمل وبعد العمل فهم يحتجون بالقدر قبل وقوعه قبل وقوع القدر على ترك الأعمال بدعوى أن الإيمان بالقدر لا يحتاج معه العبد إلى العمل والأخذ بالأسباب لأن ما قدر الله تبارك وتعالى له سيأتيه لا محال فهم يحتجون بالقدر قبل وقوعه على ترك الأعمال فهم يتركون الأعمال بدعوى أن ما قدره الله ساقع حتى ولو لم يفعل الإنسان ويأخذ بالأسباب ويحتجون أيضا بالقدر بعد وقوعه على ما يرتكبونه من الآثام والمعاصي والذنوب يحتجون أيضا بالقدر بعد وقوعه على ما يرتكبونه من المعاصي والذنوب والآثام كالكفر والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك بدعوة أن كل ما خلقه الله تبارك وتعالى فقد أراده ورضيه وأحبه فالله عز وجل بهذه الدعوة الباطلة يحب الكفرة ويحب الزنا ويحب شرب الخمر إلى آخر ذلك تعال الله عما أقول هؤلاء الطلال علوا كبيرا ولا شك أيها الإخوة أن هذه العقيدة الباطلة الفاسدة المنحرفة قد أضلت عقولا كثيرة وعطلت الطاقات هائلة في الأمة وشكلت هذه العقيدة المنحرفة شللا لكثير من القدرات والإمكانيات في المجتمع الإسلامي لهؤلاء الذين تركوا العمل بدعوى أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى أي عمل أو إلى أي أخذ بالأسباب لقد كان من آثار هذه العقيدة الفاسدة كما ذكرت أن الله تعالى قد أحب الكفر والشرك ورضية والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من المعاصي والذنوب بدعوى أن كل شيء خلقه الله فهو يرضاه ويحبه وهذا فهم باطل كما سأبين إن شاء الله وقد بينت قبل ذلك ومن آثار هذه العقيدة المنحرفة أن أصحابها قد تركوا الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار وارتكبوا كثيرا من الموبقات بدعوى أن القدر آت آت كما ذكرت وأن كل ما قدره الله للعبد سيصيبه فإذا لماذا العمل ولماذا التعب ولماذا النصر رضي كثير من هؤلاء أن يفهموا من باب القدر ما يوافق عقولهم الضالة في الوقت الذي أنكر فيه هؤلاء ما يحتج به عليهم في هذا الباب من خلال قولهم هم فهم يحتجون بالقدر إن وقع أحدهم في الظلم وإن وقع أحدهم في الذنب يقول هذا قدر الله فإن وقع عليه ظلم من غيره يرفض أن يقال له هذا قدر الله ويحتج بالظلم لذاته لنفسه إن زنه أو سرق أو شرب الخمر أو ظلم يقول هذا قدر فإن ظلم ووخذ حقه يرفض البتة أن يقول هذا قدر فهذا فهم باطل فما بني على الباطل كما ذكرت من فهم سقيل وضرب لكتاب الله تبارك تعالى لبعضه بالبعض الآخر وضرب لأحاديث النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لبعضها بالبعض الآخر هذا التأصيل الفاسد لابد وأن تنبني عليه هذه النتائج الفاسدة لابد وأن تنبني على هذا التأصيل الفاسد هذه النتائج الفاسدة فرضي كثير منهم بظلم الظالمين وإفساد المفسدين لأن ما يفعلونه قدر الله وإرادته وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص لأن ما وقع من كل هذه المفاسد إنما هو أيضا بقدر الله كما يقولون وقد تعرض شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لهذا الفريق الضال في, في هذا الباب وبين معتقدهم الفاسد وانحراف فكرهم وعقيدتهم فقال الذين اعترفوا خلي بالك الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهى فهؤلاء يقول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهى مع الاعتراف بالربودية الكاملة العامة لكل مخلوق وأنه ما من دابة إلا رب آخذ بناصيتها وهذا هو الذي ابتلى به كثيرا إما اعتقاد وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات وقال أيضا هذا كله في كتاب القدر في المجلد التام مجموعة الفتاوى أو الفتاوي كلاهما صحيح قال أيضا هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها تدبر، فهو خالق أفعال العباد. هذا حق، هذا حق. ومريد الكائنات انظر إلى قولهم بعد ذلك. يقول هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات، ولم يميز بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر. ولا حق ولا باطل ولا مهتد ولا ضال ولا راشد ولا غوي ولا نبي ولا متنبئ ولا ولي لله ولا عدو ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا محبوب لله ولا منقوط ولا بين العدل والظلم ولا بين البر والعقوق ولا بين أعمال أهل الجنة واعمال اهل النار ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما إبقى هؤلاء كالأعوام الذي رأى جانبا من جانبي الحقيقة وعمي عن الجانب الآخر هؤلاء تماما كالأعوام الذي رأى جانبا دون أن يرى الجانب الآخر وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهر فمن أثبت القدر يعني هو مؤمن بالقدر لكنه في الوقت ذا في الوقت ذاتي يحتج بهذا القدر على إبطال الأوامر والنواهي يعني الله تبارك وتعالى يأمر بكذا فأقول والله هذا باطل ليه لأن ما أراد الله سيكون وما لم يرده الله تبارك وتعالى لن يكون فهم يضربون الأدلة الصحيحة ببعضها البعض فينظرون إلى جانب هذا هو الحق ثم يغضون الطرف عن الجانب الآخر فقعون في الباطل والضلال فيقول فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر وكررها قال من أثبت القدر هذا أخطر بكثير من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهر فهو أشر ممن أثبت الأمر والنهر ولم يثبت القدر وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات بمعنى أن ما شاء الله كان وما ولم يشأل أن يكون فإن من احتج بالقدر وشهود الرذبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة والمعصية هذا لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الأولون والكفار الآخرون سواء هذا الذي يؤمن بالقدر ويحتج به على إبطال الأمر والنهى فهو يبطل بهذا دين الله كله وقال أيضا رحمه الله ومن يقر بتقدم علم الله وكتابه وهتان المرحلتان أو المرتبتان الأولى والثنين مراتب القدر قال ومن يقر بتقدم علم الله وكتابه ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا ومن قضي له بالشقاوة شقي بلا عمل أصلى قال فهؤلاء أكثر من أولئك يعني المكذبين بالقدر وأضل سبيلة ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع شمع الفتاوى في مجلد الثامن ألا هو كتاب القدر وقال أيضا هؤلاء القول الذين أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى فإن اليهود والنصارى فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب لكنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض إبقى لا يجوز أبدا لأحد أن يحتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي بدعوى أن قدر الله سيكون هذا حق ما قدر الله سيكون لكن من أي جانب فهم هذا الذي يزعم الإيمان بالقدر أن إيمانه بالقدر يحل له أن يبطل الدين كله هكذا فلا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد من أين له هذا الفهم هذا إن دل فإنما يدل كما ذكرت إن سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة وضلالة نعوذ بالله تعالى من الخذلان فلقد غاب عن هؤلاء ان الله عز وجل تدبر معي هذا التأصيل المهم لأهل السنة من المحققين من علماء السلف غاب عن هؤلاء الذين احتجوا بالقدر على نفي الامر والنهي والوعد والوعيد غاب عن هؤلاء ان الله تبارك وتعالى كما قدر المسببات قدر الاسباب فالسبب من القدر وكما قدر النتائج فلقد قدر لهذه النتائج مقدمات لا يمكن أبداً أن تتحقق هذه النتائج بدونها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما من شيء في الدنيا خلي بالك لأن هذا درس في فغاية الأهمية ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب والله تعالى خالق الأسباب والمسببات جاء برجل لعمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد وقع في كبيرة من الكبائر، فلما أقام الحد عليه عمر رضي الله عنه احتج هذا الغبي بالقدر فقال هذا أمر قدره الله تعالى عليه فأنا ما ارتكبت هذا الذنب إلا بقدر فرد عليه عمر الفاهم لمراد الله ورسوله وقال وأنا أقيم عليك الحد بقدر هذا الفهم الصحيح فلا ينبغي أن يحتج بالقدر على تعطيل الأمر والنهي. وعلى تعطيل الوعد والوعيد قال الاغابه عن هؤلاء ان الله تعالى خلق الاسباب والمسببات فالاسباب قدر والمسببات قدر والنتائج قدر والمقدمات لهذه النتائج قدر فكل بقدر فالله خالق الاسباب والمسببات فمن زعم خلي بالك فمن زعم ان الله تعالى قدر النتائج قدر النتائج مثلا النتيجة ولتكن نصر الأمة هذه نتيجة لأسباب من زعم أن الله تعالى قدر هذه النتيجة ألو نصر الأمة بدون سبب أي بدون امتثال الأمة للأمر والنهل وبدون تحقيق الأمة لشروط النصر من زعم ذلك فقد أعظم الافتراء على رب الأرض والسماء فإن الله تعالى خلق الكون وأودع الكون أسباباً ونواميساً وقوانيناً هذه الأسباب هذه السنن لا تحبي أحداً من الخلق بحال فمن أخذ بالأسباب أعطته هذه الأسباب نتائجها ومن بذل المقدمات أعطته هذه المقدمات نتائجها والله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات وهو خالق المقدمات والنتائج وهو مقدر الأسباب والمسببات ومقدر النتائج والمقدمات تنبر معه إذا قدر الله عز وجل أن يرزق فلانا فقد قدر الله تبارك وتعالى في الوقت ذاته لهذا الرزق أسبابا عشان ما تنمش ما الأمة يعني غاب عن هذا الفهم إلا من رحم الله إذا قدر الله عز وجل أن يرزق فلانا فقد قدر الله في الوقت ذاته لهذا الرزق أسبابا إن لم تأخذ بها فلا وجود البتة لهذه النتائج والله سبحانه خالق المقدمات وخالق النتائج ومقدر المقدمات ومقدر النتائج فمن ادعى بعد ذلك انه لا حاجة له الى طلب السعي على الرزق وان قدر الله عز وجل له من رزق سيأتي سعى او لم يسعى هذا لم يفقه قدر الله في عباده ولم يفهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهل هناك عاقل على وزه الارض كلها اذا عطش وتألم من العطش واحضر له الماء والماء موضوع بين يديه وينظر إلى الماء ويقول العطش بقدر مش هاشر بدم ربنا مقدر على العطش هعطش هل رأينا عاقلا يقول بهذا دون أن يمد يده لكأس الماء ليأخذ بالسبب ليذهب المسبب بالسبب وكلاهما من قدره ما رأينا عاقلا يفعل ذلك أبدا إذا لابد أن نعلم أن الله قدر المسبب والسبب، وقدر النتائج المقدمة، فإذا قدر الله سبحانه أن يرزق فلاناً ولدا، فإن الله سبحانه وفي الوقت ذاته يقدر له أن يتزوج وأن يعاشر امرأة، ويقدر له سبحانه وتعالى الولد، فالأسباب هي أيضاً من قدر الله. ويقدر الله أن يمرض فلان ويقدر الله أن يتناول فلان الدواء فيشفى بإذن رب الأرض والسماء فالله قدر المرض وقدر السبب الذي يزيل المرض بإذنه والله قدر في الأزل أن فلانا سيصاب بمصيبة وقدر له في الأزل أنه سيدعو دعاءا يقبله الله فيرفع بهذا الدعاء هذا البلاء وكلهما قدر لو فهمنا هذا الفهم زالت إشكالات كثيرة تتعرض لعقولنا نظرا لغياب فهم السلف لحقيقة هذا الباب نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يكون فهم النبي وفهم أصحابه إنه على كل شيء قدير وهكذا فمن الدعاء أن المسببات تقع من غير أسباب هذا لم يعرف قدر الله تعالى ولم يفقه دين الله عز وجل وهو كمن يزعم أن الولد يأتي من غير سبب وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب ولا بذرة وأن الشبع يحدث من غير طعام وأن الري يحدث من غير تناول شراب ولم بغي أيضا أن يحتج علينا الآن من طالب علم ممن يصطادون في الماء العكر فما قولك في أن الله خلق آدم بغير أب وبغير أم بغير سبب وخلق عيسى بن أم دون أب بغير سبب فهذا أيضا قدره الله سبحانه وتعالى ليبين للخلق كمال قدرته وتمام مشيئته في أنه إذا أراد كان ما أراد ولو بدون سبب حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض كلا فالله قادر وهذه هي الإرادة الكونية لا. هذه الإرادة الكونية إرادة الكونية غير الإرادة شرعية سأفصل الآن هذه الإرادة الكونية القدرية هذه الإرادة الكونية القدرية فما أراده الله كان وما لم يرد لم يكن فالله سبحانه ليظهر كمال قدرته بل وطلاقة قدرته وتمام مشيئته سبحانه خلق آدم بغير أبي وبغير أب بدون أسباب كن فيكون يكون. وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر الخلق بأبن وأم ليعلم الخلق جميعا أنه على كل شيء قدير. إن شاء أن يخلق بغير أبن خلق، وإن شاء أن يخلق بغير أم خلق، وإن شاء أن يخلق من أم من خلق، فله كمال المشيئة وتمام القدرة وأنه على كل شيء قدير. النصوص التي تدل على ان الله سبحانه وتعالى خلق الاسباب والمسببات وامر بالعمل نصوص القرآن والسنة كثيرة لا تكاد ان تعد ولا تحصى تنبر معي قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله طيب لو لم يكن الأخذ بالأسباب مأمورا به من قبل خالق الأسباب والمسببات ما كان لهذه الآيات في كتاب الله معنى على الإطلاق والله سبحانه وتعالى جل وتبارك عن أن يأمر بأمر لا معنى له وجل وتبارك أن يخلق خلقا بلا حكمة وجل وتبارك أن يأمر بلا مصلحة كما أصلنا في المحاضرتين الماضيتين وأنا أتحدث عن حكمة الحكيم الخبير جل جلاله قال سبحانه تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه قال سبحانه واعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال سبحانه وقال ربكم دعوني استجب لكم وقال سبحانه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه ومرضاته وجنته بل وإلى السعادة في الدنيا والآخرة وحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه إنما هي ترجمةٌ عمليةٌ لهذا الفهم الرائق الراقي حياة النبي وأصحابه إنما هي ترجمةٌ عمليةٌ لهذا الفهم الصحيح في باب القدر في وجوب الأخذ بالأسباب في وجوب الدخول في العمل ومن أجمل ما قرأت في هذا ما قاله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى وأرجو أن تتنبر هذه الكلمات لجمالها وجلالها قال سهل التوكل على الله حال النبي هل بقيا من الكلام التوكل على الله حال النبي والدخول في الأسباب سنة النبي فمن عمل على حال النبي فلا يتركن سنة النبي واضحة التوكل على الله حال النبي والدخول في الأسباب سنة النبي فمن كان على حاله فلا يتركن سنا يعني من اراد ان يتوكل على الله كما توكل سيد المتوكلين فيجب عليه ان يكون على سنة سيد المتوكلين في الدخول في الاسباب وفي الاخذ بالاسباب فالاخذ بالاسباب سنة النبي من اعظم توكلا على الله من المصطفى لا احد ومع ذلك قاتل يوم احد بين درعيه ومع ذلك ما سافر النبي سفرا إلا وحمل الزاد معه والقوت وركب على الراحلة ومع ذلك أخذ بأسباب بكل الأسباب والحيطة أسباب الحيطة يوم الهجرة فالمتجه إلى المدينة من مكة لابد أن يتجه شمالا لكن النبي اتجه جنوبا لأن الباحثين عنه عن صاحبه سيتجون إلى الشمال فاتجه جنوبا انظروا إلى أسباب الحيطة واختفى في الغافة واعد الزات واعد الراحلتين واستأجر الدليل المشرك الى اخر هذه الاسباب فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا من الاسباب اي ابدا وهو سيد المتوكلين على الله فالتوكل على الله تعالى لا ينافي ان تأخذ بالاسباب بل ان الدخول في الاسباب من التوكل من التوكل إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى وليس مناقضا للقدر ولا منافيا له وقد فقه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه نعنى القدر وأنه لا يوجب البتة أن يترك العمل بل يوجب عليهم أن يجتهدوا وأن يجدوا وأن يأخذوا بالأسباب لتحقيق ما يطمحون إليه وما أمر به ولذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل ما دامت الأعمال مقدرة وقد جف القلم بها منذ الأزل فقالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر يا سلام خلي بالك من العمل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة يأتي التوفيق بأه فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا شك أن الجزاء من جنس العمل دل على هذه القاعدة كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لذا قال بعض الصحابة من فقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم قبل ذلك مراد الله تبارك وتعالى قال لما سمع أحاديث النبي في القدر والله ما كنت بأشد اجتهاد مني في العمل بعد الآن الله ما كنت بأشد اجتهاد مني في العمل الآن يعني أنا الآن ساجتهد في العمل فقه مراد الله ومراد رسوله أن الإيمان بالقدر لا يمنحه أجازة مفتوحة ليترك العمل وإنما يوجب عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يدخل في العمل إن الذي يفقه مراد الله تعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة لكن المؤمن في الوقت ذاته إن أخذ بالأسباب بالأسباب فهو لا يعلق قلبه بالاسباب لانها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر مسبب الاسباب تبارك وتعالى ويحسن بنا في هذا المقام ان نعرف التوكل اذا قال ابن قيم التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مش على الاسباب لا على الله مع الاخذ بالاسباب قال الشيخ الاسلام نوتيمين رحمه الله تعالى الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. خلي بالك. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ثم قال: ومحو الأسباب نقص في العقل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والإعراض عن الأسباب بالكلية قبح في الشر وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشر وبيان ذلك والكلام الشيخ الإسلام أن الالتفات إلى السبب خلي بالك هو اعتماد القلب عليه ورجاءه أن يعتمد قلبك على السبب وأن يرجو قلبك السبب لا مسبب السبب هذا الالتفات إلى السبب الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب على السبب ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا إي والله إي والله وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد ومع هذا كله فإنه لم فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر السبب اللي القلب يلتفت إليه يعني رجل موظف ويرى أن فلانا الذي وظفه هو صاحب الشركة فهو سبب رزقه فهو سبب رزقه وليس كما يقول البعض رزقي في إيديه أظنكم تسمعون هذه العبارة لا نعمل إيديا رزقي في إيديه رزقي العالف في إيديه انظروا إلى هذا الخلف لكن أنا أقول يقول هذا صاحب الشركة سبب رزق إن التفت هذا الموظف بقلبه بقلبه إلى هذا السبب واعتقد اعتقادا جازما أنه لولا هذا السبب ما ورزق فقد أشرك بالله فالالتفات إلى السبب شرك في التوحيد ومعناه اعتماد القلب على هذا السبب ورجاء القلب لهذا السبب دون الالتفات إلى مسبب السبب أقول هذا السبب هذا صاحب الشركة إن لم يسخر ربنا تبارك وتعالى قلبه لك ما سخر فكيف تلفت قلبك إلى من لا يملك قلبه كيف تلفت قلبك إلى ما لا يملك قلبه يعني أنا لا أملك قلبي نعم وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه يا أخي تحول القلب من البغض إلى الحب ومن الحب إلى البرد في لحظات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات واعلموا أن الله يحول بين المرض وقلب وحيل بينه وبين ما يشتهون فكلها بتقدير الله سبحانه ولذلك قال النبي إن القلوب أو إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك حتى نلقاك يا رب الأرض والزماء إذن لا تلفت قلبك بمعنى لا يصدق لا يعتمد قلبك ويصدق في هذا الاعتماد على سبب إن لم, إن لم يسخر الله لك هذا السبب ما سخر إن لم يسخر الله لك هذا السبب ما سخر والله لو لم يسخر الله لك القلوب بالحب ما أحبتك ولو لم يسخر الله عز وجل لك الأبدان بالميل ما مالت اعلم بأنك ما أتيت هنا برغبتك لا والله بل بتصريف الله لقلبك جارحتك وما أحببتني برغبتك وما أبغطني برغبتك وكذلك أنا فإن لم يسخر الله لنا الأسباب ما سخرت إن كان ذلك كذلك فلا تعلق قلبك بالأسباب في الدنيا فلا يوجد مخلوق في الأرض يستحق أن يصرف الإنسان قلبه إليه بصدق الاعتماد عليه ما دامت الأسباب كلها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا إن سخرها مسبب الأسباب الذي على العرش استوى يا سلام أما نجي نتكلم بقى عن ثمرك من بالقدر هنجد أن المؤمن بالقدر هو أسعد الخلق من البشر خلاص يا خي أنا عندي عقيدة أما كنت عندي عقيدة جازمة لا لبت فيها ولا شك ولا تعصف بها رياح الشكوك أبدا أن الله سبحانه قدر الأسباب وقدر المسببات وأنا صادق في هذا الاعتقاد الله لا أخشى مخلوقا على وجه الأرض لأنني حينئذ سأعلم يقينا أن الضار النافع والله. وان الرازق المانع هو الله. وان القابض الباسط والله الله. وان المعز المثل هو الله. وان الذي يملك هذا الشخص الذي اخاك واخشاءه هو مسبب الاسباب القادر على ان يحول قلبه وجوارحه. يا سلام. اللهم ارزقنا الايمان بالقدر. شوف الايمان بالقدر جميل. جميل تسعد به. والله تسعد به. اما من تلاعب بالقدر شقي به في الدنيا قبل الاخرة اللي حيتلاعب بآيات الله وبأحاديث رسول الله لن يسعد يقف معسا قدر يظلم ويضطرب ويأخذ بالنعل على رأسه يقول لك ازاي الله فسيظل في حسرة وحيرة لانه يضرب آيات الله بعضها ببعض ويضرب احاديث رسول الله بعضها ببعض فسيظل في ضنك وشقاء وحسرة وتردد فضلا عن خسرانه في الآخرة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان به الذي يرضيه حتى نلقاه خلّبان قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكل سبب له شريك وله ضد كل سبب والله كل سبب له شريك وله ضد السبب ما يثمرش إلا بالشريك ونفي الضد أي سبب لا يثمر ولا يحقق مسبباته إلا بوجود الشريك له ونفي الضبط وبالمثال يتضح المقال قال فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه فالمطر المطر لو نزل مطر على أرض أسفل تنبت ليه لأن لابد للسبب ده من إيه من شريك إيه الشريك أرض خصبة وبدرة خلي بالك يبقى لابد لهذا السبب من شريك عشان يحصل سببه فإذا نزل إذا نزل المطر على الأرض لا ينبت هذا الماء النباتة إلا إذا توفرت إليه أمور أخرى كالهواء والتراب والبدرة ثم الزرع لا ينمو حتى تصرف عنه بعد كل ذلك الأضباط اللي هي الآفات التي تفسده يبقى لابد له من شريك ولا بد من ان ينتفع ايه الضبط الضبط المطر نزل والارض موجودة والتراب موجود والبذره لكن في مفسدات النبات ينبت يبقى لابد من وجود الشريك ونفي الايه ونفي الضبط الطعام الطعام والشراب لو ما فيش لهذا الطعام شركاء لا يثمر ايش شركاء في باسمان وانياب وقواطع, وقواطع تقطع وأنياب تطحن تمزق ودرس تطحن ولسن يتحرك ولعاف وبعد كده مريء وأمعاء دقيقة تشتغل وأمعاء غليظة وبنكرياس شغلانة طويلة لابد من هذه الشركاء من وجود هذه الشركاء هؤلاء أو الشركاء حتى يحصل أو يثمر السبب يثمر السبب في وجود هؤلاء الشركاء وبعدين تنتفي الأضباب من المفاسد التي قد تفسد هذا الطعام والشراب من مرض ونحوه يبقى يقول شيخ الإسلام كل سبب له شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريك ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهوات والتراب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 من يشاء وأن يأخذ مال من يريد وأن يظلم من يريد فإذا سئل عن كل أفعاله يقول قدر وإذا لفسد الكون كله، أليس كذلك؟ بلى تقولش نعم تثبت أليس كذلك؟ بلى إن سألتك بالنفي فأجب بالإثبات فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لا لأنكن لكل واحد أن يفعل ما شاء محتجاً بالقدر وإذا لفسد الكون كله وكثير من الذين احتجون بالقدر كما ذكرت لظلمهم وفسقهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم يثورون إذا ما وقع عليهم هذا الظلم ولا أرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر كما احتجوا هم على ظلمهم أنفس بالقدر قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه قال العبد له في المقدور حالان خلني أقولك من الكلام النفيز ده. العبد له في المقدور حالان حال قبل القدر وحال بعد القدر حال قبل القدر وحال بعد القدر فعليه قبل المقدور الذي قدره العزيز الغفور أن يستعين بالله في الأول قبل ما أنا ما أعرفش إيه الحرف انا دلوقتي جاي ما شيء ايه اللي هيقع اللي عارف انه ممكن هو خارج اصلا نسلمكم جميعا ممكن لان ربنا سبحانه وتعالى مقدر اذا خرج عبد ان يبتلى باي ابتلاء من فينا اللي يعلم هذه لا احد فقبل وقوع المقدور حال العبد ان يستعين بالله وان يتوكل عليه وان يدعو ربه يا رب سلمني يا رب اصفع عني السوء يا رب نجني يا رب وفقني لما يرضيك انا استعين الله واتضرع اليه قبل المقدور فاذا قدر الله المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه وأن يرضى وإن وقع المقدور بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن كان ذنبا استغفر الله من ذلك يا سلام يا سلام تاني تاني يعني دي زبط خلي بالك منها الله كلام يكتب بالنور بالنور قال رحمه الله العبد له في المقدور حالان في ناس نيمة انا شايفة من هنا طيب العبد له في المقدور حالان حال قبل القدر وحال بعد القدر فحاله قبل القدر قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يوقع ما قدره في مقدور حيوان قبل المقدور ده حال العبد أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يدعو ربه فإذا قدر الله المقدور بغير فعله يعني بغير فعله بيت وقع ما ليش دخل فيه سيارة خبطت الإنسان ما ليش دخل ما يشف أمان الله سارة خبطته ممكن تبقى يا فراك بيجمر السارة وفي عربية خبطك يبقى بغير فعلك قال فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به مسألة الرضا دي مختلف فيها يرضى أو لا يرضى على الوجوب أو على الاستحباب والراجح أن الرضا بالمقدور على الاستحباب حتى لا نكلف العبادة ما لا يطيقون هذا هو الراجح وإن كان بفعله يعني المقدور دواقع بفعل أنا وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك لأن الذي وققه لذلك هو منه يعني أنت حضرتك الآن جلس من قبل المغرب وهتجلس لبعد العشاء في ساعة أو ساعتين هذا مقدور قدره الله لك الجلسة اللي أنت عندها مقدره فإن كانت نعمة وجب عليك أن تحمد الله الذي قدر لك هذه النعمة أن غيرك دلوقتي في التو واللحظة اعد على الأهوة بشرة مخدرات أو أمام في المداعب أو في معصية حالة الآن في نفس التوقيت الذي أنت فيه في طاعة غيرك الآن في معصية فإن وقع المقدور وكان نعمة وجب عليك أن تحمد الله عليه وإن كان ذنبا وجب عليك أن تستغفر الله منه وأن تتوب إليه تبارك وتعالى إبقى هذا في المقدور وله في المأمور أيضا حالا حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والطاعة والاستعانة بالله على ذلك الله يأمر بالصلاة الله يأمر بالزكاة الله يأمر بالتقوى. فانت فالحال ت... قبل الأمر له أن تستعين الله على أن يرزقك التقوى وعلى أن يعينك على الصلاة وعلى يعينك على الزكاة وعلى أن يوفقك الحج وعلى أن يعينك الحرص على, على مجالس العلم هذا حال قبل المأمور وحال بعد الفعل بعد ما تفعل بقى فإن كان طاعة شكرت الله عليها وإن كان ذنبا أو تقصيرا استغفرت الله عز وجل منه واضح أي من هذه الحالة قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك انتبه للقرآن قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على المصائب المقدرة وأن يستغفر من الذنب فاصبر إن وعد الله حق لما قدره الله عليك ابتلاك واستغفر لذنبك فامره بالصبر على المقدور والاستغفار للوقوع في المحظور فارشد الى الصبر في المصائب وارشد الى الاحتجاج بالقدر في المصائب وان لا يحتج بالقدر في الوقت في الوقت ذاته في المعائب يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعائب أي في المعاصي والذنوب قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله ليضيع أجر المحسنين فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي غريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْهُ يا سلام شوف المنهج هذا الاحتجاج بالقدر فين؟ في المصائف عشان ما تعدش بقى تقول يا ريت ويقلتني وعملته كنت تطعيت شراب هذا لو كنت تأخلأ وتفضل بقى تقضي تقضي جل عمرك حصارات فالقدر يحتج به في المصائف ولا يحت واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان فكذلك العبد المؤمن يحتج بالقدر إن وقع في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعائب لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها قد يستدل بعضهم بحديث احتجاج آدم وموسى على نبينا وعليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام قد يستدل بعضهم بهذا الحديث والحديث حديث صحيح رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى يبقى كانت الحجة لآدم على موسى احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم وموسى عليهما السلام قال موسى حينما رأى آدم قال موسى عليه السلام أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم ثم أهبط الناس ثم أهبط الناس بخطياتك إلى الأرض وفي لفظ هتجد ألفاظ كثيرة لهذه الدواية كثير ثم أهلط الناس بخطياتك أو بخطيئتك إلى الأرض هذه حجة موسى عليه السلام فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلقك فقال موسى بأربعين عاما فقال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى, فحج آدم موسى. ليس في هذا الحديث إطلاقا حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والذنوب والمعاصي بدعوى أن آدم قد احتج بالقدر على معصيته كلا أبدا فآدم عليه السلام وهو نبي الله تعالى لم يحتج بالقدر على الذنب وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة وقع اللوم من موسى لآدم على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة فاحتج آدم بالقدر وحينئذ فاحتجاجه بالقدر على المصيبة مشروع فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على خطيئته ولو احتج آدم بالقدر على خطيئته ما تاب إلي الله منها لو احتج آدم بالقدر على خطيئته وعلى ذنبه ما تاب إلي الله منها ولكن احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر يحتج به في المصائب لا في المعالي أو عند المصائب لا عند المعالي فعلى العبد أن يستسلم القدر إذ أصبته مصيبة كما قال تعالى الذين إذا أصبتوا مصيبة قالوا إنا لله وإن إلي راجعون أما المذنبون فليس لهم أن يحتجوا بالقدر بل واجب عليهم أن يستغفروا الله بعد الوقوع في الذنب كما قالت على قصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فأرشد إلى الصبر في المصائب وأرشد إلى الاستغفار من الذنوب والمعائب فالقدر يحتج به في المصائب ولا به في المعاتب وهكذا يتضح لنا بجلاء أن سبب ضلال من ضل في باب القدر يا إخوة هو سوء الفهم عن الله ورسوله هذا أصل كل بدعة وضلالة نشأت في القديم وفي الحديث وفي المستقبل إذا شاء الله وقدر اصل كل ضلالة وبدعة سوء الفهم عن الله ورسوله هو ان يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض وان تضرب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض سوء الفهم عن الله ورسوله ومن ثم خلط هؤلاء بين الارادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية انتبه خلط هؤلاء بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية فالمحققون من علماء السلف يقولون بأن الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية أما الإرادة الدينية الشرعية فهي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا خلي بالك لو فهمت مسألة دي هتزول إشكالات كثيرة جدا في ذهنك وطالما سئلنا من طلاب العلم عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فالإرادة الدينية الشرعية هي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا. والإرادة الكونية القدارية هي المشيئة النافذة الشاملة التامة التي تشمل جميع الموجودات. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي المراد في قول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة إيه؟ شرعية دينية. خل بالك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج؟ إرادة كونية ولا شرعية شرعية قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما شرعية ولا كونية شرعية قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا شرعية ولا كونية شرعية. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شرعية ولا كونية شرعية. هذه الإرادة الشرعية الدينية هي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا فهذا النوع من الإرادة يا إخوة لا يستلزم وقوع المراد هذا النوع من الإرادة الشرعية الدنيا لا يستلزم وقوع المراد إزاي الله أراد من الخلق جميعا الإيمان فكفر الكفار فلم تقع إرادة الله خلي بالك. هذه الإرادة هذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد لكن الله أراده حتى ولم يقع وأيضا كله بقدر عشان ما تخلطش قاد كلام الشيخ الاسلام رحمه الله قال وأيضاً قال هذا صح والطحوية قال ولا يستلزم هذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة اللي هو أنهوه الكونية القدرية حسنت خلي بالك إنما لما يريد ربك إرادة كونية قدرية ويريد إرادة شرعية يبقى لابد أن تقع الإرادة الشرعية الدينية إن, إن وجدت الإرادة الكونية القدري فيقول فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المرب إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة وهذه الإرادة أي شرعية تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر ولا يأمر بها ولا يرضاها وإن كان شاءها خلقا وتقديرا وإيجاداً، احنا فصلنا الكلام ذا لما كنت أتكلم عن تقسيم الشر طيب وإنه يجب وأنه يجب وأنه سبحانه وتعالى يرضى ويحب كل ما يتعلق بهذه الأرادة الدينية الشرعية ويثيب عليها أصحابها ويدخلهم الجنه وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الاخره وينصر بها أي بهذه الإرادة الدنيا الشرعية العبادة من أوليائه المتقين وحزب المفلحين وعباد الصالحين هذه الإرادة الدينية الشرعية تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث إلا إذا ارتبطت بها الإرادة الـ الـ الـ الكونية أما الإرادة الكونية القدرية وهي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لإرادة كونية قدرية ما شاء الله كان في الكون وما لم يشأ لم يكن هذه الإرادة كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وكقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وكقوله تعالى ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وكقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات فكل الحوادث ما فيش ورقة بأت وعى إلا بإرادة شرعية ولا بإرادة كونية كونية حسنت ما فيش واحد يصلي إلا بإرادة إيه أحسنت شرعية وكونية ما فيش كافر يكفر إلا بإرادة إيه شرعية دينية لأن ما يقعدش الإرادة الأخرى وإيه الإرادة إيه الكونية القدرية خلي بالك قال وهذه الإرادة كلام شيخ الإسلام رحمه الله إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته هذه وهذه الإرادة الكونية القدرية يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو ملائكته وأهل معصيته الذين يبغضهم وينقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعب واضح خنة فأهل السنة والمحققون من علماء السلف فقه دين الله تبارك وتعالى حق الفقه ولم يضرب كتاب الله بعضه ببعض علموا أن أحكام الله عز وجل في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراً ومن نظر إلى الأعمال إلى الشرع دون القدر أو إلى القدر دون الشرع ضل وأضل نعوذ بالله تعالى من الخذلان ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على المعتقد الحق الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما أجمل وأحلى وأجلى أن أختم الكلام في باب الشبهات مكتفهم بهذا القدر في هذا الباب بكلمات جميلة رقراقة جدا للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة المعروفة الموسومة بالعقيدة الطحوية تدبر مني معي هذا الكلام النفيس الجميل وأختم بمحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى لأكتفي بالحديث في باب الشبهات لأختم الحديث في باب القدر في الأسبوع المقبل بإذن الله بمحاضرة جميلة إن شاء الله تعالى في ثمرات الإيمان بالقدر أسأل الله أن يرزقنا ويكم الإيمان بالقدر خيره وشره يقول الطحوي رحمه الله تعالى في القدر تدبر معي. خلق الله الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم اقدارا. ركز ركز قوي ذو الخلاصة. خلق الله الخلق بعلمه. وقدر لهم اقدارا. وضرب لهم اجالا. ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأبداد والأنداد ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقلنا أن كل من عنده هذه عقيدتنا نشهد الله عليها ونسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يتوفان عليها أسأو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره على ما كان عليه المصطفى وأصحابه وأن يتوفانا على هذا المعتقد إنه على كل شيء قدير اكتفي بهذا القدر في هذا الباب في باب الشبهات وأقتم في المحاضرة المقبلة والمحاضرة الثامنة بإذن الله تعالى الحديثة في هذا الركن الجليل المهيب. من أركان الإيمان بالله تعالى بثمار الإيمان بالقدر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزق دوما, دوما الصواب والرشاد وأن يجلبنا الخذلان والزيغ والزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم